أَلِفْ لَمِّمْ صَاد كتاب أنزل إليك فل إ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﺃﻧﺰل ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻣિ ﺭبﻜﻢ ﻋﻼﺗﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪﻭا ﻣﻦ دونه والذي لم تكن كرود فَلَا أَلَ النَّدَّذينَ أُروسلَلَيهِم وَلَ نَ أَلًَا المُروسَلِي وَلَوْ أَنذُرُ يَوْمَئِذٍ لِّلْحَافِ قَامَ فَنَنفُسَنَّ mang na lo ho a ou وان قديم ان <تصفيق> القاضي